سائلنا عن امتنا عن عزتنا وحضارتنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا يا سائلنا عن امتنا عن عزتنا وحضارتنا قاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا هل تذكر بدر كيف غدت جند احمان تساعدنا هل تذكر يوم الفتح وقد تقدمت الافواج لملتنا يا سائلنا عن امتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفعته وتجاوزناه برفعتنا شدنا ارض ماذننا ما يا سائلنا عن امتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفاعته وتجاوزناه برفاعتنا بالأنفطلاع على نهضتنا يا سائلنا عن امتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفاته وتجاوزناه برفاتنا يا من تبكي هربتنا لا تحزن إن المجد لنا يا من تبكي غربتنا لا تحزن إن المجد لنا سن كانت دنيا ونعيد الصبح بطلعتنا يا سائلنا عن امتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفاعته وتجاوزناه برفاعتنا يا سائلنا عن امتنا عن عزتنا وحضارتنا طاولنا النجم برفاعته وتجاوزنا